أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين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 جاء بالهدى من عنده ومن تكون له واقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون موسیقی فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان آقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ولو قد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشعبين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 بتغيل إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهددين وقالوا إن التبع الهدى معك نتختطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدن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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُوتِي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتُوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا وَلَا يُلْقَاهَا إلَّا الصَّابِرُونَ فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَاتِنٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْمَ كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَ الله يبسط الرذق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف ويك كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوان في الأرض ولا فسادا ولا قبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرز عليك القرآن لرا أبدك إلى ما عاد والرب أعلم من جاء بالهداة ومن هو في ظلال مبين وما كن تترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النذهير للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكون الن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هلك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون موسیقی